بوك تو دك تري ثلاثة عشر ثلاثة عشر أغادوي الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال مارتا فارس ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ شي لابوراس هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب شي هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر كي مارتا استاس اين مارتا؟ اين مارتا؟ في السينما في السينما هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما ماذا يعمل بيتر ماذا يعمل بيتر <سؤال الهدفة> هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعه <سؤال الهدف> هو يدرس لغات هو يدرس لغات كي استاس بيتر <ماأ> في المقهى, في المقهى هو يشرب maqha fi al يحبون li يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية إن شاتس أوسكولتي موسيقى هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى فين إليندا شاتس إيري إلى أين لا يحبون أن يذهبوا إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى الديسكو. لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.